إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإشهد أن محمد عبده ورسوله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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين ما شرى الإخوة الكرام والأخوات الكريمات نحن الآن في درس شرح الدرر البهية محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 1250 للهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد أخذنا في الدرس الأول من هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى مقدمة في الفقه والكلام عن هذا الكتاب وعن شروحه كالدرار المضية له وكالسموت الذهبية لابنه أحمد وكالروضة الندية للإمام أبي الطيب صديق ابن حسن خان القنوجي رحمه الله رحمه الله أجمعين وفي المجلس الثاني أخذنا نبذة عن حياة هذا الإمام الجليل وتكلمنا عن في الحياة وكيف بلغ درجة الإمامة في الدين وقمة الاجتهاد والعلم وكيف أُذي في الله عز وجل ثم قلنا إنه تفقها على المذهب الزيدي وأرجعنا الكلام عن المذهب الزيدي إلى هذا اليوم وهو المجلس الثالث من مجالس الدورر البهية. المسائل الفقهية نسأل الله عز وجل أن يكون مجلس خير وبركة ومما يجدر ذكره معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أنه ينبغي لكل واحد منكم أن يهتم بهذا الدرس أشد الاهتمام لأن الغاية الكبرى من اجتماعنا ومن مدارستنا لسائر العلوم هو التفقه في دين الله عز وجل وقد عرف كثير من العلماء مجالس الذكر التي ورد في الحديث الكثيرة فضلها بمجالس الحلال والحرام وهذه هي مجالس الحلال والحرام وهي مجالس الفقه وعليه فإنه إذا علمت فإنكم إذا علمتم أنه إن شاء الله تبارك وتعالى في كل مادة نتدارسها سيكون هناك امتحان كما جرت عادتنا والامتحانات غيرنا نحن طريقتها ففي البداية كانت امتحاناتنا امتحانات تأخذون الورقة وتحلونها وتفتحون الكتب على طريقة Open Book Exam ثم إننا غيرنا هذه الطريقة غيرها أخونا أبو حذيفة طارق حفظه الله وجعله امتحانا تحريريا في المجلس فحتاج الأمر إلى استعداد أكثر وإلى تحضير لهذا الامتحان والآن قد بدى لي أمر جديد وبدأته في درسين آخرين غير هذه المجالس وهو الامتحان الشفوي وذلك بأن أمتحن فردا فردا منكم ومنكن، ثم أزنه بالميزان العلمي فأرى إن كان ممتلئا أو فارغا وهذه الطريقة ظهر لي أنها من أفضل الطرق وهي التي كان علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى يزنون بها الناس ويعرفون بها مقادير الرجال ومبلغ علومهم وهذه هي الطريقة المثلى وهي التي تظهر تجعل طالب العلم يأخذ أهبته ويهتم لهذا الامتحان أشد الاهتمام لأن فيه نوعا من الحرج ولأن أحدا من الناس لا يحب أن يظهر بمظهر الجاهل أو الذي لا يفقه فأرجو من الله عز وجل أن تهتم بهذا المجلس وغيره من مجالسنا أشد الاهتمام حديثنا اليوم بحول الله تبارك وتعالى عن المذهب الزيدي الذي تفقه عليه أو تفقه به أو تفقه فيه الإمام الشوكان رحمه الله وهو نفسه مذهب الإمام الصنعاني وغيره من الأئمة كما سئت شاء الله. فأما المذهب الزيدي فينتسب إلى الإمام زيد ابن علي الشهير بزين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما عليهم السلام. وزيد ابن علي رحمه الله تبارك وتعالى نشأ وتفقه في الكوفة نشأ وتفقه في الكوفة وهو أخو جعفر الصادق جعفر الصادق جعفر بن علي الصادق محمد الباقر محمد الباقر صحيح هو أخو محمد الباقر رحمه الله محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ودرس عليه ومحمد الباقر من مشايخ الإيمان مالك رحمه الله وبعد أن تضلع زيدا من العلوم أنكر الفساد الموجود في الدولة الأموية وأنكر الاستبداد بالأمر والحكم العاضي كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك الوقت ماشر الإخوة الكرام والخوات الكريمات لم يكن مذهب أهل السنة في مسألة الخروج على الحكام قد استقر وحصل الإجماع عليه بل كانت مسألة ما تزال فيها نقاش بين علمائنا رحمه الله فنشأ زيد يرى آل بيته وهم قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشراف من آل الحسن والحسين يقتلون ويذبحون ويشردون بسبب إنكارهم للمظالم التي كان عليها بن أمية وكان أول خارج منهم هو جده الحسين بن علي رضي الله عنه الشهيد بكربلاء وأما والده علي زين العابدين فلقب بزين العابدين لأنه كان زاهدا عابدا صالحا ولم يكن من مؤيد الخروج المسلح وكذلك أخوه وشيخه محمد الباقر رحمه الله وبالمناسبة محمد الباقر وولده جعفر الصادق يدعي الشيعة الرافضة الأئمة الثانية عشرية أنهم ينتسبون إليهم ولذلك يسمى المذهب الشيعي الموجود الآن في إيران المذهب الجعفري نسبة إلى جعفر بن محمد المشهور بالصادق وجعفر تبرأ منهم أشد التبرأ كما يعلم من ترجمته رحمه الله قال ابن شاهين أحد علماء الحديث رجلان ابتلي بأصحاب سوء رجلان ابتلي بأصحاب سوء جعفر ابن محمد وفلان جعفر ابن محمد وفلان فأما جعفر بن محمد فابتلي بالرافضة الذين يدعون أنه إمامهم وهو بريء منهم أشد البراءة بل كان ينكروا سبهم للشيخين أبي بكر وعمر ويتبرأوا إلى الله منهم والشخص الآخر لا أريد أن أذكره الآن فهذا محمد الباقر أخ زيد ابن علي فأما زيد فذهب إلى الكوفة واغتر بأهلها الكوفة كانت موطن الشيعة والشيعة في ذلك الزمان لم يكونوا كلهم على شاكلة شيعة زماننا في الغلو إنما اقتصر الأمر إنما كان يقتصر الأمر على الولاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واجب كل مسلم أن يوالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم وكان فيهم بعض الغلات الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وكان فيهم المتشددون الرافضة الذين كانوا يسبون الصحابة ويسبون أبا بكر وعمر فالتف جماعة من الشيعة حول زيد النعلي ودعا زيد إلى نفسه وخرج على هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي رحمه الله أجمعين هشام كان عنده مظالم لكن لم يبلغ به الأمر إلى أن يكفر تعامل حكام المسلمين في ذلك الزمان هشام بن عبد الملك هذه أمور يعني لا بد لطالب العلم أن يلما بالتاريخ فلا حرج من أن نطيل فيها ولا بد أن يعرف طالب العلم الفرق المعروفة والموجودة لأن هؤلاء الزيدية موجودون إلى الآن وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله فلتفوا حوله فقام خطيبا فيهم وأوصاهم بأن يقاتلوا على سنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن لا يخرجوا عن الهدي النبوي الشريف في قتالهم يعني بأن ينضبط بالضوابط الشرعية. فقاموا وقالوا له ما قولك في أبي بكر وعمر؟ ما قولك في أبي بكر وعمر؟ فقال أقول فيهما ما قاله آبائي وأجدادي أتردّى عنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهما. الحمد لله. فقالوا له أتقول هذا وقد انتزع الخلافة من جدك علي وسفك الدماء من أجلها فقال ما عندي غير هذا فرفضوه وانشقوا عنه عليه بعد أن منوه وأتوا به ليقاتل فخذلوه كعادتهم دائما فأهل الكوفة هم الذين خذلوا عليا عليه السلام حتى تمن الموت وأهل الكوفة هم الذين منوا ابنه الحسين ابن علي عليه السلام حتى قتل شهيدا رحمه الله في كربلاء وكانوا يقولون قلوبنا معكم وسيوفنا مع بني أمية وبئس هذه القلوب وماذا تغني هذه السيوف فهم كذلك الذين خذلوا زيدا ابن علي عليه السلام فدخل المعركة وحيث إنه قد خذل من قبل جل أصحابه قال رفضتموني فسموا من يومئذ الرافضة فإذا الرافضة هم الذين رفضوا زيدا بن علي وسبوا أبا بكر وعمر وكفروا الصحابة ونالوا من السلف الصالح وهؤلاء هم الشيعة الموجودون الآن في إيران والذين قادهم هذا المسمى خميني لعنه الله ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالخلاص من هذه الطائفة الخبيثة واستشهد زيد رحمه الله ورضي عنه سنة مائة واثنين وعشرين إذ انفض عنه أصحابه وقاتل حتى قتل رحمه الله ثم علق جثمانه الطاهر لكي يكون بزعمهم عبرة لكل معتبر ومن أراد تفاصيل المآثي التي مر بها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يخرجون طلبا للعدالة وإقامة الشورى كما كان عليه الأمر زمن الخلفاء الراشدين فليقرأ كتاب مقاتل الطالبيين لأب الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبيين لأب الفرج الأصفهاني بعد زيد بن علي خرج ولده يحيى وفر من المعركة والتحق ببلد يدعى يسمى الديلم جهة فارس الديلم وقاتل رحمه الله حتى قتل أفكار زيد رحمه الله كان له أتباع زيد رحمه الله كان له أتباع ومشايعون ومن أشهر من أيده وسانده ومده بالمال في زمانه الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله أبو حنيفة النعمان وسبب اعتقال الإمام أبو حنيفة وما قيل من أنه دس إليه السم حتى مات هو تأييده لآل البيت في خروجهم على بني أمية وبالمناسبة فإني هنا لا بد أن أشير إلى مذهبي أهل الحديث في مسألة الخروج على حكام الجور هذه المسألة تسمى مسألة الخروج على حكام الجور مع أخوة؟ كلامي واضح؟ طيب حكام الجور هم الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله لكن فيهم ظلم وفيهم جور وخروج عن بعض الأحكام الشرعية وقد رام الخوارج أن يكفروهم فذهبوا يسألون عنهم فقال لهم بعض التابعين وكذلك قال لهم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا كفر دون كفر قالوا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقالوا فقال لهم ابن عباس وقال لهم غيره من التابعين هذا كفر دون كفر ليس الكفر الذي تذهبون إليه هذا كفر دون كفر ومما يجدر ذكره كذلك أن كثيرا من الجهال كما يقول الإمام أحمد شاكر رحمه الله وشقيقه محمود شاكر حفظه الله قال وتلقف هذه الكلمة تلقف هذه الكلمة بعض من يريد أن يرقع لحكام اليوم الذين يحكمون بشريعة الشيطان فتلقفوا هذه الكلمة وقالوا ليس الكفر الذي تذهبون إليه هذا كفر دون كفر فرد على هذه الشبهة من علمائنا المعاصرين العلامة الإمام محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله وكان مفتي الجزيرة العربية في زمانه في رسالته تحكيم القوانين رد على هذه الشبهة و... موجودة مشهورة عندي ورد عليها كذلك الإمام المحدث القاضي أحمد بن محمد شاكر رحمه الله وبين أنه ليس أن كلام السلف ليس في هؤلاء الذين يحكمون اليوم إنما هو في حكام الجور الذين يحكمون عن الله على من عندهم فتنبهوا لهذه الشبهة الخطيرة التي يلقيها الجهال والتي يلقيها مرجئة اليوم في وجوه الموحدين وأهل السنة ليصرفوهم عن, جهاد هؤلاء, الظلم عن جهاد هؤلاء المرتدين اللهم صلى على سيدنا محمد خرج مجموعة من أتباع زيد بن علي من آل البيت وأسسوا لهم دولة في جهة فارس حكموا بالعدل وأقاموا شرع الله عز وجل لكن كان مع الأسف فيهم بدع كان فيهم بدع وخروج عن السنن وهذا الذي نريد أن نبينه بعد ذلك بدأ يظهر المذهب الزيدي ومع الأسف الشديد فإن كثيرا من الذين خرجوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيوة ما بينش مذهب أهل الحديث لم أبين مذهب أهل الحديث الذي عليه أهل الحديث في مسألة الخروج على حكام الجور هو الذي قرروه في كتبهم كلها قالوا ولا نرى الخروج على أئمتنا ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان هذا الذي قرره كل علمائنا في كتبهم كالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في كتابه أصول السنة التي كتبها وكالإمام الطحاوي في رسالته في عقيدته التي كتبها وهي عقيدة الطحاوية وكغيرهم من أهل الحديث في كتبهم التي صنفوها في السنة ولذلك آخذ كثير من أهل الحديث أبا حنيفة لقوله بجواز الخروج على أئمة الجوة والمسألة فيها تفصيل ليس هذا محله وإنما محله التوسع في باب الإمارة من هذا الكتاب إن شاء الله والمقصود أن الذي استقر عليه أهل الحديث هو عدم جواز الخروج على أئمة الجوري بل الصبر والنصيحة لهم والأمر بالمعروف وألا لا كما قال في حديث عبادة بن الصامت كما في صحيح البخاري وألا لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا فيه كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فهذا هو الذي ندين الله تعالى به وهو الذي نعتقده عقيدة جازمة لأن فيه صلاح الأمة، وأما الذين خرجوا كالحسين بن علي وكزيد بن كحفيده زيد بن علي بن الحسين وغير من آل البيت فهم مجتهدون، مأجورون إن شاء الله تبارك وتعالى إن حسنت نياتهم، وأما الإمام الذي أقام دولة للزيدية واضحة المعالم استمرت من زمانه. متلاحقة إلى قريب من يومنا هذا، فهو الهادي إلى الحق، الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين ابن القاسم الرسي ابن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي. لا إيه عفوا إنه من آل الحسن بن علي بن أبي طالب. يحيى ابن الحسين الهادي إلى الحق، الهادي إلى الحق، المتوفى سنة 298 وثمان للهجرة المتوفى سنة 298 للهجرة هذا الهادي إلى الحق دعا إلى نفسه بالإمامة وذهب صوب اليمن وبايعه جماعة من الناس ومجموعة من القبائل فقاتل حتى أسس دولة كبيرة في اليمن امتدت من جهة المدينة المنورة في الحجاز إلى اليمن، ومن محسنه الآن قبل أن أذكر مساويه والمذهلز أذكر محسنه، ومن محسنه أنه حارب القرامطة والقرامطة هم غلات غلات غلات الشيعة وهؤلاء كفار وهم هؤلاء كفار لا شك في كفرهم. ومنهم الطائفة النصيرية الموجودة الآن في سوريا التي تحكم الآن في سوريا وأحد وزعيمهم حافظ الأسد من هذه الطائفة معايا أمضعتم أينها من النصيرية قال شيخ الإسلام لتيمي هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى واضح يا, أخوة يا أخوات واضح نعم طيب ان شاء الله من أحد كبار أئمة الزيدية الإمام المؤيد بالله المؤيد بالله يحيى بن حمزة المتوفى سنة سبعمائة وخمسة للهجرة يحيى بن حمزة له كتاب اسمه الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين ذكر فيها الرسالة الوازعة يحيى بن حمزة ذكر فيها أصول المذهب الزيدي إذن المذهب الزيدي حسب هذه الأصول التي سأذكرها ليس مذهبا فقهيا إنما لاصحابه حرية الاختيار بل يدعون إلى الاجتهاد وإنما هو منهج فكري كل من آمن به انتسب لهذا المذهب كل من آمن به انتسب لهذا المذهب وهذه الأصول هي ثلاثة أصول الأصل الأول الأصل الأول أن يخرج الإمام داعيا إلى نفسه داعيا إلى نفسه وأن يكون فاطميا وأن يكون فاطميا يعني من بني فاطمة الزهراء عليه السلام نعم لا أدعوك خليني منهم أدعك قراميط أدعك قراميط وليس من أهل في شيء <تصفيق> نعم نعم والشرط الثالث أن يكون من أهل العدل والتوحيد الشرط الثالث أن يكون من أهل العدل مايا الشرط الثاني أن يكون فاطميا والشرط الثالث أن يكون من أهل العدل والتوحيد فمنهم اهل العدل والتوحيد يا اخوه لا كل اهل العدل والتوحيد هم المعتزله يا اخوه اهل العدل والتوحيد هم المعتزله يسمون انفسهم اهل العدل والتوحيد وانما خصومهم سموهم المعتزله واضح فمن خالف هذه الأصول الثلاثة عندهم أي والأصل الر... الهام أن يعتقد أفضلية علي عليه السلام وأولويته بالخلافة وهذا هو إذن... إذن زيذية فرقة من فرق الشيعة صح وهي أعدل فرق الشيعة وهي أعدل فرق الشيعة نعم أن يعتقد أفضلية علي عليه السلام وهذه المسألة قررها يحيى بن حمزة في رسالته هذه وأطال النفس فيها وهذه الرسالة مطبوعة وحققها العلامة الشيف أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادع حفظه الله حققها وعلق عليها تعليقات نفيثة وأسماءها لعل يعني أكثرت عليكم من ذكر الأسماء والكتب لكن في ذلك فائدة جمة لعلكم لن تجدوها في مجالس أخرى هذه الرسالة أسمائها الشيخ مقبل إرشاد ذوي الفطن لإخراج غولات رافضة عن اليمن إرشاد ذوي الفطن لإخراج غلا غولات عن اليمن. أيوة أنا أخطأت. يحيى بن حمزة توفي سنة سبع وأربعين وسبعمائة للهجرة. 47 و 700 للهجرة. وكان حاكما عادلا. حكم اليمن يعني. 747 للهجرية. للهجرة. لا من أول أول اللي الدولة. لا يحيى بن حمزة هي الهادي, بالحق الهادي إلى الحق كان يؤمن بهذه الأصول التي ذكرتها لكم لا أنا, أر... أنا أذكر الكتاب التي ذكر فيها لأن المقصود أن أحيي لكم إلى أصل من أصولهم فهذا الكلام الذي أذكره لكم ذكره يحيى بن حمزة وهو من أئمتهم يعتبرون كبار أئمتهم لأنه بالمناسبة أئمة الزيدية لأئمة الذين يتبعونهم كلهم كانوا حكاما علماء حكام علماء نعم. يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة، نعم. هذه الحق، 298 وثمانية وتسعين، مئتين الحق، كان الآن الزيدي اختلفوا في مسألتين، ومن أجلها كتب يحيى بن حمزة رسالته الوازية. وهو مسألة الترضي عن الشيخين أبي بكر وعمر فذهبوا إلى ثلاث مذاهب إلى ثلاث مذاهب المذهب الأول وهو أنهم يترضون عنهم ويعتبرون أن أخذهم للخلافة من علي زعموا ومسأل اجتهادية ومعذورون يعني في اجتهادهم ولكنهم مخطئون في زعمهم فيترضون عنهم لأن كل مجتهد مصيب وهذا الذي قرره يحيى بن حمزة قال وهذا الذي ندين الله به والملهب جمهور الزيدية في جمهور الزيدية المذهب الثاني وهو الذي عليه يحي الهادي إلى الحق وهو أنهم يتوقفون عن الترضي عن الشيخين يقول كهاد داروا مصيبة وهي أنهم خدوا خلافة من علي عليه السلام وإذاك إحنا ما كانت رطوا عليهم ما كان لعنوهم حسابهم عند الله ها؟ لا موجود فرقة منهم والفرقة الرابعة ويتبرأ منها أغلب الزيدية وهم الجارودية وهم يسبون الشيخين وهؤلاء التحقوا بالروافض وما زال بعضهم موجودا إلى اليوم في اليمن وعليه فمذهب الزيدية الآن استقر وجوده في اليمن اليمن الشمالي أغلب أهل اليمن الشمالي زيدية أغلب أهل اليمن الشمالي زيدية أما أهل الجنوب أما اليمن الجنوبي فهم شافعية أشعارية صوفية واضح ما هي أخوات أرجو أن تمسكوا بهذه الأصول لكي تفهموا إذن الآن أصول المذهب الزيدي من اعتقد أفضلية عليا ودعا إلى نفسه وكان فاطميا وكان من أهل, أهل العدل والتوحيد فهو زيدي فهو زيدي إذن عليه فكل الزيدية معتزل بل كل الشيعة معتزلة ومن هذا نفهم سبب كثرة القلاقل والفتن عند الزيدية أنه كلما أيوة يرون وجوب, وجوب الخروج على الحاكم الظالم وهذا من أصول المعتزلة أيوة أيوة هذا من أصول المعتزلة المشهورة المعروفة التي ذكرتها لكم في مجلس سابق اللي هو يسمونه الأمر المعروف يعني يعلمونك واضح يا يا أخوات <تصفيق> الآن هل كان هذا من عقيدة زيد رضي الله عنه ورحمه الذي يذكره الشيخ مقبل في كتابه الذي ذكرته لكم آنفا أن زيدا كان من أهل السنة وإن كان العلماء يذكرون في ترجمة زيد أنه تتلمذ لواصل ابن عطاء وواصل ابن عطاء هو رأس المعتزلة في زمانه فقالوا تتلمذه لواصل ابن عطاء هو الذي جعل أصحابه من بعده يصبحون معتزلة كما أن تأييد الإمام أبي حنيفة رحمه الله له وتتلمذ حفيده أحمد بن عيسى بن زيد وهو من أئمتهم على تلاميذ أبي حنيفة جعل المذهب الزيدية في الفقه شبيها جدا بالمذهب الحنفي ولذلك الشيخ مقبل حفظه الله يقول لهم أنتم مذهبكم كله تلفيق لأن مقبل كان منهم ثم انتسب إلى السنة يقول لهم في الفقه أنتم أحناف وفي العقيدة أنتم معتزلة وفي المشرم أنتم شيعة جمعتم هذه الأمور كلها وادعيتم أن لكم مذهبا تسمونه المذهب الزيدي لا أريد أن أفصل لأني أظن أني بهذا القدر قد أكثرت عليكم في هذه المسألة لكن هذه فوائد يا إخوة وآخوات هذه فوائد تسهل عليكم إذا رجعتم إلى كتب العلم أن تفهموها فأرجو أن تشدوا عليها يدكم لكي تفهموا بعد ذلك كلامي عند الكلام عن الفرق وعند الكلام عن المذاهب الفقهية والعقدية وغيرها دولة الزيدية استمرت في اليمن حتى بعد دخول العثمانيين إلى اليمن حاربوا العثمانيين وأخرجوهم وطردوهم وهم فرسان أشاوس مقاتلون أبطال وبلدهم بلد جبلية اليمن بلد جبلية فساعدتهم على اخراج كل من حاول الدخول الى بلدهم ولذلك فاليمن الشمالي لم يحتل قط يعني جنود الكفار لم تدخل الى اليمن قط لم تدخل لليمن قط الا الجنوب دخلها الانجليز ما كانوش زيدية بل هم اشعرية صوفية يعني قاتلوا كان فيهم شهداء رحمه الله لكن يعني اضطهدوا وقوتنوا أظن آخر إمام من أئمة الزيدية هو يحيى حميد الدين الذي حصلت بعد وقلاق وفتن ثم حدثت الثورة المشهورة بثورة سبتمبر وهي الثورة الجمهورية التي قلبت الحكم في اليمن من حكم الإمامة التي يسمونها الإمامة الزيدية يعني هي من جنس الملكية إلى الحكم الجمهوري الذي استمر إلى الآن منذ ثلاثين سنة تقريبا ومن زعمائهم علي الله صالح وعلي الله صالح الأصل أنه زيدي هو من أبناء الزيدية لكن لكونه لا يحكم ما أنزل الله فقد ارتد ونعيذ بالله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الآن الزيدية ما هي عقائدهم وكيف وضعهم الزيدية لهم الآن حزب في اليمن يسمونه حزب الحق حزب الحق انضوى مجموعة منهم تحت لوائه في العمل الانتخابي والسياسي ولهم زعماء ورجال وكذا لكن مذهبهم اضمحل شأنه الآن امامهم الذي يعولون عليه والذين يعتبرون والذي يعتبرون من علامة فقيها كذا وكذا إلى آخره هو مجد الدين المؤيدي مجد الدين المؤيدي وهذا مجد الدين هو من مشايخ مقبل وقد نصحوا مقبل مرارا فلم يرجع إلى السنة ومن فضل الله عز وجل أن دعوة السنة انتشرت وسط الزيدية أنفسهم في معقلهم وهي مدينة الصعدة وصعد هذه كانت معقلهم منذ حوالي ألف سنة ولكن بفضل الله عز وجل الآن انتشرت فيها السنة وانتشرت في أهل الحديث وذلك بفضل الله ثم بفضل جهود دعاة السنة من لدن الإمام الصنعاني ثم الشوكاني ثم الآن الشيخ مقبل في اليمن وتلاميذه الكثر الذين ذكرته ذكرتهم لكم آنفا ما يا فهذا ما يتعلق بالمذهب الزيدي أما كتبهم الفقهية التي يعتمدون عليها فلهم كتاب المجموع الكبير المنسوب إلى زيد بن علي نفسه من رواية من رواية سليمان ابن خالد الواسطي سليمان ابن خالد الواسطي سليمان المتهم عند جمهور أهل الحديث بالكذب فهذا المجموع الفقهي الذي يفرحون به نسبته إلى شيخهم نسبة ضعيفة جدا ويعتمدون كذلك على كتب أخرى لا أريد أن أكثر عليكم بها لكن متنهم الفقهي هو متن الأزهار متن الأزهار الذي ألفه أحد كبار أئمتهم وهو الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة أربعين وثمانمائة للهجرة سنة أربعين وثمانمائة للهجرة المهدي يقول لذا تجدون كثيرا وله كتاب البحر الزخار الذي فيه الإجماع وكذا لذلك تجدون كثيرا الشوكاني والصنعاني يقولان قال المهدي في البحر المهدي هو هذا الذي ذكرته لكم والبحر هو كتاب البحر الزخار وهو مطبوع وهو كتاب النفيس كتاب الفقه والإجماع والخلاف كتاب جيد جدا الآن ستجدون في كتب الصنعاني والشوكاني وقالت الهادوية فمن هم الهادوية الهادوية هم أتباع الهادي إلى الحق الذين تأثروا بفقهه وهذا هو المذهب المنتشر الآن في اليمن بين الزيدية أنا انتقيت بعض الشباب من الزيدية في الأردن هم يمنيون وناقشتهم فوجدتهم كما ذكر قلت لهم أتعتبرون الشوكانية والصنعانية منكم قالوا لا بل الشوكاني والصنعاني انشقوا عنا يقعون في الشوكاني والصنعاني يعتبرون انشقوا وقد ذكرت لكم في المجلس السابق أن الشوكاني والصنعاني ومحمد بن إبراهيم الوزير وغيرهم كلهم انتسبوا للسنة انتسبوا للسنة المحضة ولذلك فالشوكاني والصنعاني هم من علمائنا وهم من أئمتنا رحمه الله ورضي عنهم قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه ما ورث المختار غير حديثه فين فذاك متاعه وأثاثه ولذلك دعا بقوة إلى نبذ التقليد الأعمى للآباء والأجداد واتباع الكتاب والسنة وبالمناسبة فإن الزيدية وقعوا فيما وقع فيه سائر أصحاب المذاهب من التقليد الأعمى لمشايخهم ومن الوقوع في الشرك وعبادة الأضرحة مع الله عز وجل وذلك معروف ومشهور موجود الآن قبورهم في اليمن تعبد من دون الله عز وجل ولكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوة أهل السنة في اليمن التي هي من أقوى الدعوات والقائمة على مذهب أهل الحديث والقائمة على القوة والجهر بالحق الحمد لله انتشرت السنن والآثار وتلاميذ أهل السنة في اليمن من خيرة الناس على نقص عندهم يعني نسأل الله عز وجل أن يتلافوه لكن يا إخوة ويا أخوات أهل السنة مهما كانوا خير من غيرهم بمراحل أهل السنة مهما كانوا خير من غيرهم بمراحل قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كلما رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما والسند إليه ضعيف لكن ليس شديد الضعف قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إليها وينهى عن البدعة عبادة وقال حسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يا أهل السنة ترفقوا يرحمكم الله فإنكم من أقل الناس يعني لا تكونوا غلاظا عنيفين بل, كنوا بل كونوا لطفاء حكيمين في دعوتكم انظروا بارك الله فيكم إلى هذه الوصائم من أئمتنا رحمهم الله وقال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها سبحان الله العظيم هذا كان في زمانهم زمن السلف الصالح الزمن الأول فماذا نقول اليوم معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات وقال سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء ولاحظوا معي هذا الكلام النفيس للحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى قال سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدعي في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله كونوا وهذه وصية نفيسة من هذا الإمام الجليل والتابعي المبارك وإنما أقول لكم هذا الكلام معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لا لكي تظنوا أنكم على شيء والله ونحن من أشد الناس تقصيرا إنما هذا كلام لتعلموا أن المنهج الذي ندعو إليه من أفضل المناهج بل هو أفضلها بل هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فعضوا عليه بالنواجد وتشرفوا بالانتماء إليه وخذوه بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال سبحانه وتعالى فإذا الأمر ليس لكي نتفاخر فأين نحن وأين السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بل نحن فينا أهل السنة حقيقة أين هم قولا وعملاً وإخلاصا أين الذين إذا جن عليهم الليل صفوا أرجلهم بين يدي ربهم يدعونه ويبكون من خشيته أين الذين يقطعون نهارهم في الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على هذا الأمر وانظروا إلى كلام الإمام الصنعان رحمه الله إلى أبياته هذه الطيبة وقال لما سجن رحمه الله وإنما أخترتها لكم لما فيها من العبرة وما السجن إلا منحة عند محنة أشابه فيه جد القاسم الرسي والقاسم الرسي أحد أئمة الزيدية سجن لدعوته ويوسف والمختار في شعب عامر وكم فاضل قد سار في حضرة القدس يوسف عليه سبحانه نبي الله والمختار صلى الله عليه وآله وسلم سجن في شعبي بني هاشم ثلاث سنوات حتى أكلوا العشب صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه وما حبسوني أنني جئت منكرا ولا أنني نافست في الملك والكرسي ولكنني أحييت سنة أحمد وأبرزتها شمسا على العرب والفرسي فقال أولو الجهل المركب إنني أردت خلاف الآلي عمدا بلا لبسي الآل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والزيدي اتهموا الصنعاني أنه أراد خلاف مذهب أهل البيت والزيدي يسمون مذهبهم مذهب أهل البيت ويزعمون أنه هو أفضل المذاهب وقد رد عليهم الصنعاني رحمه الله ردودا كثيرة وبين لهم أن أهل البيت ليس لهم مذهب معين بل البيت موجودون في سائل المذاهب فإن أصول الآل تأبى بأنني أقلدك الأعمى يقاد بلا حس يقول أهل البيت هم الذين أوصونا بعدم تقليدهم وهذا مذهب كل علمائنا رحمه الله ينهون عن التقليد الأعمى إذا لم يكن للاجتهاد مزية من الجهل يا ويح العلوم من البخس الفائدة أن الفائدة أن أعب من هذه العلوم كلها ثم أصبح مقلدا لا يعرف كوعه من بوعه قال رحمه الله تبارك وتعالى كذلك وشتان ما بين المقلد في الهدى ومن يقتدي والضد يعرف بالضد فمن قلب النعمان أصبح شاربا نبيذا وفيه القول للبعض بالحد النعمان أبو حنيفة, وأهل أبو حنيفة وأهل الكوفة كله كانوا يجيزون النبيذ والنبيذ هو شراب مسكر كانوا يرون جوازه مع أن جمهور أهل العلم يرون الحد فيه الجلد يعني ومن يقتدي أضحى إمام معارف وكان أويثاً في العبادة والزهد كأني أقرأ عليكم طلاساً أمن أنكم تفهمون قال هناك فرق بين التقليد والاقتداء فاقتداؤك بأبي حنيفة يجعلك إماماً مجتهدا تقتدي به في أفعاله وفي وفي منهجه نعم وتقليدك إياه يجعلك تقع في أخطائه وهذا خطأ بل كل الأئمة نهوا عن تقليدهم وعلى رأسهم كذلك أبو حنيف نهى عن تقليده قال لتلميذه أبي يوسف يا يعقوب لا تكتب كل ما أقول لا تكتب كل ما أقول فإن أقول القول اليوم وأغيره غدا وأقوله غدا وأغيره بعد غد المجتهد لا يقى واقفا على قول واحد تختلف اجتهاداته وهذا من كمال عقول الأئمة قال إذا المقتذي يصبح إمام معارف وكان أويسا في العبادة والزهد أويس القرني ضرب به المثل في الزهد والعبادة وقد بشر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم إذا رأيتموه هو من أهل اليمن فاطلبوا منه الدعاء فكان عمر رضي الله عنه كلما جاء وفد اليمن سألهم أفيكم أويس؟ أفيكم فإذا فحتى وجده فلما وجده قال له لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب منك الدعاء فادعوا الله لنا فدعا الله له ثم توارى عن الناس لكي لا يرى إخلاصا لله عز وجل لأنه ظهر أنه اشتهر أمره فلم يريد أن يشتهر أمره فينقص إخلاصه رحمه الله رضي الله فمقتديا في الحق كن لا مقلدا وخل أخذ تقليدي في الأسر بالقد إذن كن يعني مقتديا بالأئمة لا مقلدا لهم وهذا الذي نقوله في علمائنا المعاصرين نقول كن مقتديا بهم لا مقلدا لهم يا حسرة على من يريد منا أن نقلد الرجال مع أن دعوتنا منذ قامت وهي دعوة أهل الحديث تدعو إلى الأخذ بالآثار ونبذ التقليد الأعمى لان المقلدة ما هو إلا كالبهيمة وإنما أخذ كلمة أخذت كلمة التقليد من القلادة التي توضع في عنق البهيمة ويجر وتجر وهكذا المقلد يجر برأي إمامه تجر تقول قال إمامك فينجر معك لا يتبع الكتابة والسنة إذا المذهب الزيدي انتهى من الحكم بعد سقوط الدولة الزيدية في اليمن وحلول الجمهورية فيها على يد علي الله صالح وأصحابه والآن اليمن تشكو إلى الله عز وجل أحكام الكفر فوق رأسها ونسأل الله عز وجل أن يعيد اليمن إلى السنة فإن الإيمان يمان والحكمة يمانية فإن الإيمان يمان والحكمة يمانية واليمن إلى يومنا هذا فيها خير كثير وعلماء جهابذة مباركون ومجاهدون رجال لا يخشون في الله لوم تلائم ويكفيكم أن أهل اليمن إلى اليوم لما أرادت الحكومة أن تمنع العامة من حمل السلاح ثار الناس واستنكروا وقال زعماءهم إن ثارت قبائل اليمن واستنكروا وقالوا إن هذه من أكبر الشتيمة لليمنيين أن تنزع منه علامة كرامته وسمة عزته علامة كرامته وسمة عزته وهو السلاح وأقل واحد في اليمن عنده خنجره الكبير الذي يضعه في جنبه يسمونها الجنبية, الجنبية أما غيرهم فعندهم الكلاشينكوف وغيره يضعهم في ظهورهم نعم ما يحضرون به دروس العلم عادي يعني حتى الشيخ مقبل يرى أن هذه من السنة أن تحمل السلاح وتتمشى بي وتتظاهر بي قال إن هذا من مظاهر عزة المسلم أرى أنني قد أطلت عليكم وإن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم نفتتح باب الطهارة من هذا المختصر المبارك والآن نفتح المجال الأسئلة والأجوبة والحمد لله وصلى الله على رسول الله يقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور نعم السؤال هو موقع الشيخ الزنداني الشيخ عبد المجيد الزنداني في هذه الخريطة الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله وبارك فيه لا شك أنه من أفاضل العلماء الموجودين اليوم وقد قرأت في بعض الكتب أنه كان زيديا لكن لا أدري هل كان زيديا لكن الآن هو الشيخ الزنداني عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة والشيخ الزنداني هو زعيم حزب الإصلاح في اليمن، وحزب الاصلاح هذا يمثله يمثل تحالف الإخوان المسلمين مع القبائل اليمنية، الإخوان المسلمين بقيادة الشيخ عبد المجيد الزنداني لأن الشيخ عبد المجيد من الإخوان المسلمين، والقبائل اليمنية بقيادة عبد الله بن الحسين الأحمر او الحسين بن عبد الله الأحمر. لم يقل هذا. عبد الله الأحمر الشيخ عبد المجيد هذا الحزب الآن داخل في الحكومة اليمنية وله نواب في البرلمان اليمني مع الأسف الشديد ولعل منهم وزراء كذلك نعم لأنهم الآن مشاركون في الحكومة خاصة بعد الحرب اليمنية الأخيرة فهم الآن مشاركون في الحكومة لأنهم أبلوا بلاء كبيرا في الحرب اليمنية وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعا بمشاركاتهم هذه ويعني كثير من أهل الحديث في اليمن أنكر عليهم أشد الإنكار لكن هذا اجتهادهم يعني مع الأسف الشديد هذا داء الإخوان وهو دخول المجالس الشركية لا يستمعون لنصيحه لكن الشيخ عبد المجيد كان له فضل كبير في دعوة للجهاد في أفغانستان وتربية الشباب ومجادلة الكفار توحيد الربوبية مناقش الملحدين وغيرهم فكان لو بلاء حسن فهو والله لو أنه لم يدخل لهذه اللعبة الفاشلة ولقد سقط من عين كثير من الناس أنا قابلت عوام وأناسا غير ملتزمين يعني غير متدينين يقولون الشيخ الزنداني كان وكان وكان الآن دخل في اللعبة الديمقراطية وشروه بثمن بخص هكذا يقول العوام وهكذا قال كذلك بعض ال منتمين إلى الزيدية وغيرهم والله أعلم الأخ الكريم يسأل هل يرى أهل السنة جواز الخروج على المبتدع إذا حكمونا الجواب أن أهل السنة لا يرون جواز ذلك وهذا إمامنا أحمد بن حمل رحمه الله في زمانه عذب وأوذي من قبل المعتزلة الذين كانوا هم الحكام ومع ذلك كان يدعو لهم بالهداية والصلاح ولم يجوز الخروج عليهم بحال من الأحوال إلا, خلص. إلا إذا كانت بدعة مكفرة كبدعة العبيديين وهم قرامطة الذين أسموا أنفسهم الفاطمين كانوا في مصر والمغرب وغيرها هؤلاء أجمع العلماء مسألة هامة وهي أن الزيدية يترضون عن أبي بكر وعمر لكنهم يسبون معاوية وكل من كان في صفه وقد يلعنونهم فإذا قلت لهم كيف تسب الصحابة قالوا لك هؤلاء ليسوا صحابة ولا منافقون ولهم كلام غريب في هذه المسألة يعني هذه سمة أهل البدع والأهواء يقولون ما يهوونه وما يشاؤونه هذه مسألة هامة ولذلك لا تتعجبوا إذا رأيتموهم في كتبهم يسبون بعض الصحابة لذلك مهما قلنا إنهم من أعدل طوائف الشيعة فهم كذلك مبتدع ضالون لا شك في ذلك أنا ناقشتهم يناقشونني في رؤية الله يوم القيامة قلت لهم سبحان الله هذه الأمور كنا نقرأها في الكتب الآن أراها أمام عيني قلت لهم تقوموا بالمنزلة بين المنزلتين هؤلاء الذين ارتكبون الكبائر لا يدخلون الجنة قال نعم قلت لهم سبحان الله محرومون أنتم لا ترون الله يوم القيامة